لو تدري يا نشوك وش كثري مشتاق باع البشر واهلاه واغلار فيك لو تدري وش يا خليفة شدها خاطر رضاك بلحاني يطرب له ساكن فريقا حزن غلاها مستكن بالعمال وتلال الوريد كل شيء بطريقا ماني يكدو ويشهد على ما قول رب الخالقه لو تدري يا نشوك وش كثر مشتاك باع البشر واهله واغرار ذيكاك قم يا خليفة شدها خال هي الوحيده حبها فوق الافاق حب وامال وشوق كله حقيقه الغصن وش ظله بلا خضره الاوراق جعله حطب يسعر فيها الحريقه أقبل الهلا والبعد والله ما طيّق يا ذو جذوقي ويا بعد كل الأذواق أقبل الهلا والبعد والله ما طيّق لو تجري Sharifa, she'd